ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم تُلِي لِّلَّذِينَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينٌ أَلَكَ نَذَامًا وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا دَلَوْنَاهُمْ كَمَا دَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا دَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذ قسموا لا يصرم النه مصبحين ولا يستثنون فقاف عليها قائم من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرم فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرفكم إذ كتم صارمين فطلقوا وهم يتخافون ألا يدخل النه اليوم علي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 فأقبل بعضهم على بعض يتناوون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى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 يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدمتين أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين مثقلون أم عرضهم الغيب فهم يكترون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذندا ولا تكون كصاحب الحوت إذندا وهو مقضوم لولا أن تدارك نعمة من ربه لنُبذل العراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين